فقال يا بني اوصيكم باثنتين وانهاكم عن اثنتين اوصيكم بلا اله الا الله فان السماوات السبع والارضين السبع لو كنا كحلقه مفرغه لقصمتهن لا اله الا الله اوصيكم بسبحان الله وبحمده فانها صلاه كل شيء وبها يرزق الخلق وانهاكم عن الشرك والكبر لو أتيت بأي رجل عياذا بالله شرب الشراب نال من النساء مرادة شهر في مواطن يسهر فيها يسهر فيها أهل الهجوع وقع منه هذا يقول مثلا في زمن مضى إن قدر أن هذا الرجل رزق تقوى تاب ثم قدر وهذا من لوازم التوبة كان يسجد لله فلو كان منصفا لأخبرك أنه لا لذة تعدل لذة السجود إلا رب العالمين بفضل عنه فالحمد لله على فضله وكرمه وعلى الله حسن وسلم الختام عصمنا الله من اللذات الحرام صغارا وكبارا لكن مع ذلك نحن نجزم يقينا مع ان الله حفظنا كما حفظكم من اللذه الحرام لكن نجزم انه لا شيء يعدل نظف السجود الا جل وعلا الزم الإنسان الانسان جبهته فإذا ارتضى أن يجعلها في الأرض في التراب إجهابا لله فإنه لم يعدم من الله رحمه فرعون كان يقول أنا ربكم الأعلى فالله لما بعث موسى وهارون قال لهما قولا له قولا بينا هذا وهو يقول أنا ربكم الأحلام فكيف بعبد أظلم عليه الليل كأي شاب منكم أصنعها الليلة أطفأت النور لتنام ثم أخذت فراشك ثم تذكرت جلال الله ولا سبيل إلى رؤية الله لكن هناك سبيل للقيام بين يديه فأطعدت للنور وذهبت إلى مكان مطوئك فتوضع ثم وقفت تقرأ القرآن ثم فجدت قسما بمن أحل القسم لا يوجد شيء في الدنيا من بسأ أعلم دفت <تصفيق> الله يقول لنبيه وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجد قال ربنا يوم يكشف حمساق يدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعه أبصار ترقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون انت لا تدعى للسجود وانت سالم فحتى تستطيع ان تسجد يوم القيامة اسجد في هذه الدنيا اختيارا وانت تريد وجه الله وطوبى لعبد انار قبره قبل ان يدخله وارض الله قبل أن يلقاه وصلى قبل أن يصلى عليه.